أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاسِعُ وَالسَّمَاءَ إِذَا اتَّسَعَتْ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَرِّقُونَ عَنِ الْحَقِّ مَن أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَئِذٍ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ظَنُّكُمُ الْفِتْنَةُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْ 119. ويستقين في جنات وعيون 110. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 111. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 115. وبالأسحار هم وَفِي 116. وفي أموارهم حق للسائل والمحروم 117. وفي الأرض آيات للموقنين وفي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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم مكرم. فراغ إلى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 قالوا إنا أوسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من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 114. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 115. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنود 116. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو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 فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نُوحٍ من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون 119. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 110. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 111. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر 119. ويحب لكم منه نذير مبين 110. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو أتواصوا به بل هم قوم طارون. 119. فتول فَمَا فما أنت بملوم 110. وذكر فإن الذكرى وَمَا المؤمنين 111. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما